وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ أَفَنَظْرِبْ عَنْكُمُ الْذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ في الأولين وما يأتهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلتنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين